ايها الركب وقد ساروا قفوا ساروا هل بقي من صابرنا ما قد بقي وتلاقينا كان لم نفترق وتفرقنا كان لم نلتقي وبعد الوصال لا بد من ارتحال تغرب الشمس وكان اشعه غروبها سيوف تعمل في القلوب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 قفوا قفوا ايها الركب وقد ساروا قفوا هل بقي من صابرنا ما قد بقي قد تناقينا كان لم نفترق وتفرقنا كان لم نلتقي انظرونا ساعه عللا بها هدئ الشوق وسكن القلق انا يقول ساعة علّى بها هدأة الشوق وسكن القالق وعنى فلا بد لنا من فراق والهيب محرقي, محرقي أفصح الشاك إذا أرسالها دمعة الحزن ولو لم ينطقي, لم ينطقي أفصح الشاك إذا أرسالها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 إنما بكي على الصحب التقي, التقي. أيها العادل ما أحسنت لي أحسنت لتلم لي. دمعا فؤاد المهرقي, المهرقي. أيها العادل ما أحسنت لي أحسنت لتلم دمعا فؤاد المهرقي إخوة في الله ما أحلى الإخاء كيف يجري الطعم من لم يهدقي